تموت نباتها ولا يبقى له شيء وكذلك أيضا بها إنه تموت وإذا دعا القوم وأجابوا دعوته أمر السماء فأمطرت وهم يشاهدون يا سماء أمطر تمت والأرض يا أرض أنبت فتنبت فتعود إلى انزالحتهم أوفر ما تكون لحما وشحما وضروعا هذه فتنه ولا فتنه فتنه عظيمه من اكبر الفتن لا سيما عند البادئه هذا الرجل الدجال يفتن الناس ومن شتات الفتنه والذهول لا يتدبر الانسان تدبرا عقليا يعرف به ان هذا ليس بالله ولهذا اعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه بل ايات على انه ليس بالاله فقال واعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا لكن هذه هذه هذه ايه يعقله القلب ربما لشده الامر ايش ينسى ينسى هذا ولا ينساه في ايه حسيه مكتوب بين عينيه كاتب يقرؤه كل مؤمن الكاتب غير الكاتب هته اللي ما عرفت تقرأ يقرا يقراها كافه بين عيني هنا هذه اي حسيه ولا لا لا اذكر عنها الانسان لانه يشاهد الرجل الرجل كذلك علامات حسيه اخرى انه اعور احدى عينيه عوره والروايه مختلفه اليمنى او اليسرى ان ميمن هو اعلم وهذه علامه فارقه ولا فارقه فارقه لقوله عليه الصلاه والسلام ان ربكم ليس باعلم طيب وجه الدلاله على ان هذا الحديث يدل على ان الله له عين عينان فقط لانه لو كان لله اكثر من عين لكانت هذه الكثره كماله اليس كذلك لان كل صفه يكتسب الله بها فهي كمال ويحصل بها العلامه الفارقه هو ما يحصل العلامه الفارقه بين الدجال وبين الرب يحصل لا يا شيخ <تصفيق> يحصل واي ما, ما في شك يحصل اذا كان هذا الله زوجا له ثلاث ثلاث أعين. وهذا الدجال كم له من عين عين يكفي يتميز الخالق من هذا الدجال فلما لم يذكر الثلاث علم أنه ليس له ثلاث علم أنه ليس له ثلاث وأن له ثنتين فقط يشاركه فيهما إيش الدجال في كونها عيني الدجال ثنتين لكن يعني تتميز عين الخالق الزوجل بانها كامله ليس بها نقص وعين المتجال بانها عوره وبهذا يتقرر تقررا تام ان تامن تنبني عليه العقيده ان الله ليس له الا عينان اثنتان وهو ما اجمع عليه الاثنيعه فهذا الذي نؤمن به وليس لله اكثر من عين وبهذا نعرف ان اين الله عز وجل جاءت مره بالافراد ومره بالجمع فقط ومره بالثنيه لكنه حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم يصلي فانه بين عيني الرحمن بين عيني الرحمن لكنه حديث ضعيف ذكره النقيب في الصواحف المرسله الا انه ضعيف لكننا في الحقيقه في غنى عنه بنادى الحديث ايش الدجال فاذا قرق المال جمع بين المفرد والجمع وليتصنع على عين وتجري باعلين ما امل جمع تقول الجمع بينهما سهل عين مفرد ومر علينا في اصول الفقه ان المفرد المضاف ايش يعم فإذا كان يهم فإن قوله عيني لا يمنع التعدد لأنه يشمل كل ما ثبت لله من عين كلام حرب طيب اما الجمع فانما جمع للتعظيم والجمع للتعظيم لا يستلزم التعدد فضلا عن ان يحصل العدد باثنين الجمع للتعظيم ينتبه ولي لا يستلزم التعدد أرأيتم قول الله تعالى إنا نحن نريث الأرض ومن عليها إنا نحن نزمنا الذكر هذا جمع هل يستلزم التعدد لا لا يستلزم التعدد بل هو للتعظيم فقط إذن بأعيننا جمعها للتعظيم فلا يستلزم التعدد هذا اذا اذا لم نقل اذا لم نقل ان الجمع معنى الجمع يدل على مطلق التعدد طيب بقي عندنا ثالث من الوجوه انه ورد بصيغه الثنيه ان لله عينين حينئذ نقول هذا نص في العدد نصهم في العدد فيؤخذ به فيأخذ به فنحن نؤمن بأن الله عينين وما ذكر بصراط الإفراد فهو يعم الواحد وأكثر وما ذكر على سبيل التعظيم وما ذكر بلابس الجامح فهو على سبيل التعظيم وكذلك يقال في اليدين اليدان وردت على ثلاث وجوه إفراد وشاثنية وجامع فمن الإفراد قوله تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء وهو عجير ولا يزر عليه تبارك الذي بيده المعد ومن الجامع قوله تعالى أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعانا أيدينا جمع ومن التثنية قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطة تعالى. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي طيب فامل الجامع نقول اما ما جاء بلف الافراد بلف الافراد فهو مفرد مضعف فيكون عام لا نوع عدد واما ما جاء بلف الجمع مثل مما عملت ايدينا في مراقبه التعظيم واما ما جاء بلف التثنيه فهو نص في العدد فيكون فيكون حقيقه الامر ان له كميه يا دانش السنه نعم ونؤمن كذلك بان ونؤمن بان الله تعالى لا تترك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير لا تترك الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير ونؤمن بان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره هاتان ايهتان تدلني على صيغه واحده وهي ان الله تعالى يرى ان الله تعالى يرى فمتى يرى اي يرى في الدنيا ام في الاخر نقول نعم نقول اما في الدنيا فلا يرى قطره ابدا ما راه احد قط لماذا لان بني ادم لا يحتملون النظر الى الله عز وجل ابدانهم ضعيف لا تحكم ولهذا لما قال موسى ربي ارني انظر اليك قال له لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني سبحان الله اللي اجنانا موسى انه لا يمكن ان يرى الله فلما تجلى ربه بالجبل جعله دكا اندك كالجبل وهو حجر اصل اندك وصارت رابع موسى عليه الصلاه والسلام حجز ان يقاوم هذا هذا المشهد خر موسى ساق سقط على الارض مغشيا عليه فلما افاق قال سبحانك جئت اليك وانا اول مؤمن بهذا عرفنا انه لا يمكن ان ان يرى احد الرب في الدنيا انتم معي طيب لماذا لعدم احتماله لذلك واذا كان الجبل عجز ان يحتمل فالبشر يا سعد من باب اولى طيب فان قال قائل هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج الجواب لا ما راى وليهذا سوء النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هل رايت ربك قال نور ان نراه وفي روايات ايد نور ما هذا النور نور الحجاب فقال نور ان نراه كيف اراه مع وجود هذا النور الذي يحجب بيني وبينه ورايت نورا في الفصح اذا لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ربك باقراره هو صلوات الله وسلم على نفسه فان قيل الم يرى الم يروى عن ابن عباس بن عباس رضي الله عنه انه راى ربه بلا ولكن قال ابن الشيخ السامح من الله ان ابن عباس لم يره بعينه بل راهه بقلبه والمعنى انه بقوته يقينه صار كانه راه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعبد الله كأنك نعم الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وما قاله الشيخ الإسلام هو الحق وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه يقضة ولا يمكن أن يراه أما مناما ففيه الحديث المشهور حديث أن الله قال أتذي فيما يختصم المال أو العلى وقد شرحه المراجب رحمه الله شرحا جيدا وافيا ان الرسول رؤاه فينا اذا تعين ان يكون الايمان برؤيه المؤمن ربهم متى يوم القيامه ومتى يرونه يرونه في عراسات القيامه ويرونه اذا دخل دخل الجنه يرونه اذا كان في عراسات القيامه ويرونه اذا دخلوا الجنه أما رؤيتهم إياه في عرزات القيامة فهي رؤية انتحان واختبار وأما رؤيتهم إياه يوم بعد قطع الجنة أسأل الله أن يجعلني وإياكم من يراه في ذلك المكان فهي رؤية إكرام رؤية إكرام يكرمهم عز وجل إذا كشف الحجاب لهم عن وجهه فرأوه ولا يرون نعيما أنعم ولا ألد من الرؤية الى وجه الله ولهذا جاء في الحديث اسألوك لذة النظر الى وجهه فاذا في عرصات القيامه يرونه رؤيه امتحان واختبار كيف ذلك يجتمع المؤمن والمنافقون يجتمع المؤمن والمنافقون ثم ياتيهم الله تعالى في الصوره التي اتيهم الله عليها كما اشاء عز وجل ثم يامرهم بالسجود فمن كان يسجد لله في الدنيا طواعية عن إيمان يسجد لله عز وجل ومن لا فإن ظهره يبطف ولا يسجد للسجود قال الله تعالى يوم يكشف عن ساقل ويدعون إلى السجود فلا يستطعون خاشعة أبصارهم فرهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود متى؟ في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالبون ما فيهم بلع ولا يسجدون أما في الجنة فهي رؤية, رؤية كرامة يأذن عز وجل لهم فيزورونه ثم يكشف عنهم الحجاب فيرونه نحن نؤمن بذلك بأننا نرى ربنا جوم القيامة على الوجه الذي جاء في كلاب والسنة رؤية حقيقية هو غير حقيقية حقيقية أكدها الرسول عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق وأعلم الخلق بالله وعلم وانصح الخلق للخلق واستق الخلق فيما يكون قال انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته وكما ترون الشمس سحوا ليس دونها سحاب اكدت اتيان بالو وكان هذا القول يرد على القلب مؤمنا به ومصدقا به لانه صريح ما يحتمل التاويل هل ادله على ذلك من القران والسنه ارؤيه الله في القران اربع ايات او خمسه كلها تدل على رؤيه الله عز وجل الايه الاولى قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار واشهد الاعلى ان نفي الادراك يدل على وجود اصل الرؤيه <تصفيق> لولا لم يكن اصل الرؤيه موجودا لكان نفي الادراك لاغوا لا فائده منه والعجب ان من ان الذين انكروا رؤيه الله استدلوا بهذه الايه استدلوا بان الله قال لا تدركه الابصار وهو يدركه الابصار فنقول الحمد لله انكم حملتم مشعلا يحرقكم حملوا مشعلا يحرقهم لان هذه الايه دليل عليهم ولا لهم دلين عليهم لا شك ربنا عز وجل لم يقل لا تره الأبصار فالقال لا تدركوا وهذا يدل على أن الأبصار تراه لكن لا تدركوا كما نرى الشمس الآن وهل نحن ندركها بمجرد العين ما ندركه هذه واحد الآية الثانية قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر في يوم القيامة الوجوه تختلف وجوه عليها غبره تلحق وقتها وجوه باسقه تظن ايرها ل بها فاقه وجوه عليها نظره نظره النعيم كما قال تعالى ورقاه نظره وسرورا نظره حسنا ولذلك ناظره بالصاد وليس بال بالطاء لانها من النضاره وجه الحس يا ربها ناظره هذه الوجوه الناظره النجره جائله الحسنه اهل لانت نظر رب العز والجلال فتنظروا الى الله ولهذا قال الى ربها ناظره تامل كيف الى ربها ناظره ولم يقل ناظره الى ربها فقد جن ايش المتعلق على المتعلم لفائدتين الاولى مراعاه الفواصل والثاني الحصد يعني كانها لا تنظر الا الى الله لان جميع ما تنظر اليه ليس شيئا بالنسبه الى النظر الى الله هذه ايه ايه ولسان لا تدكر ابصا وجوه يومئذ الناظره الى ربي هنا ذا الايه الثالثه قال الله تعالى للذين احسنوا الفسنى وزياده اين الذرير الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم فسر زياده بالنظر الى وجهه وعلم الفلق بمعاني كتاب الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا الايه هذه فيها دليل على ايش على رؤيه الله من الذي دلنا على ان فيها دليلا الرسول عليه الصلاه والسلام الايه الرابعه قول الله تبارك وتعالى كلا انهم على ربهم يومئذ لمحج يعني بذلك الفجار كلا انهم عند الربه اليوم اذل محشورون غير غير المؤمنون غير محتجبين لانهم لو كانوا محتجبين لم يكن هناك فرق بينهم وبين الفجار ولهذا جاء عن الشافعي رحمه الله انه قال ما حجب هؤلاء في الغرب الا وهو لم ينحجب او لم يحتجب عن الابرار غير وهذا الاستنباط جيد لانه لو كان جاء جميع محجوبين ما كان نفايده كل محجوب عن الله فحجب فذلك الله انه ان هؤلاء محجوبين عن الله يدل على ان الابرار وهم غدهم غير محجوبين عن الله زاويه الات الخامسه قول الله تبارك وتعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيق هذه الايه ما هي صريحه جدا لكن لقائل ان يقول المزيد هنا هو الزياده في قوله للذين احسنوا الحسنى وزياده فنفسر المزيد بان منه النظر الى وجه الله هذه خمس ايات الات السادسه قول الله تبارك وتعالى ان الابرار الذين نعيم على الارائك ينظرون كذا بهذا العاد في سوره ايش المنطفقين ان الافرار لفي نعيم على الارائك ينظرون ماذا ينظرون الصوره هي الصوره اللي فيها القول على الكفار الفجار كلا انهم عند ربهم يومئذ لمحشورون اذا ينظرون ايش ينظرون ربهم اول ما يدخل فيها ثم ينظرون الى ما امتهم ضهبه من النعيم من الزوجات من الاشجار من الانهار من كل شيء فهم ينظرون الى كل ما انعم الله به عليهم واعظمه ايش النظر الى وجه الله زوجها فالايات اللي عندنا كم ست ايات منها ما هو صريح جدا ومنها ما هو دون ذلك لكنها كلها تدل على رؤيه الله عز وجل اما الاحاديث فانها متواتره متواتره عن الرسول عليه الصلاه والسلام متواتره كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه الشفاعه والحوض ومسح خفين وهذه بعضه عده احاديث السلام عليكم يلا روح اذهب تور اعيد البيتين تعيدوهما طيب مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه الشفاعه والحوض ومسح خفتين وهذه بعضه والمره الثالثه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح كفين وهذه بعضه مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤيه شفاعه والحوض ومسح كفين وهذه بعضه احسن هكذا نظمها بعض المحدثين وقول وهذه بعض يعني لست هذه كل المتواتر فيها أحاديث كثيرة متواتر والشاهد من هذه البيتين قوله ورؤية والأحاديث المتواترة تفيد اليقين تفيد اليقين القطع الذي لا يمكن معاررته ولا دفعه حظوا بالك إذن عندنا القرآن وإيش؟ ومتواتر الصنة والدليل الثالث اجماع السلف على ذلك اجماع السلف ما من احد من الصحابه ولا التابعين ولا الائمه من بعدهم قال ان ما هذا ولهذا اطلق بعض العلماء الكفره على من انكر رئيس الله وقال اذا لن يؤمن بهذا مع هذه الادله الظاهره الناصعه حلقه ايه فقد انكر معلوم بالضروره من الدين وأطلق الكفر على من نفى رؤية الله عز وجل لكن هل لنا أن نقول اللهم من أنكر رؤيتك في الآخرة فاحرمه منها نعم نعم نحن نقول ما قاله هو لنفسه هو يقول أنه نحرم منها فهل دعونا عليه عجوانا نعم اثبت يا عبدالله بن عبدالله ادعوا ماذا هناك يا اخواني ليش لانه لما انكر رؤيا تي الانسان كان يقول انا محروم محروم سواء دعوت او نذرت فاذا قلنا اللهم من انكر رؤياك في الاخره فاحرمه منها فاننا لم نغرمه على حد قولي لانه سيقول ايش يقول محروم منها دعوت او نذرت واقول لكم لو قلتم اللهم اجعلهم ممن ينظر اليك يوم القيامه لكنتم معتدلين في الدعاء لانه يرى ان هذا محال يرون ان ان رؤيه الله محال سبحان الله العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يعني هذا الرجل لو قلت اللهم اجعله ممن ينظر اليك يوم القيامه فلا اعوذ بالله ولا ادعوا ربكم تضرعا وخفية انه لا يحب المتكبر وانت معتذب بالدعاء لانك سالته مالا ما له موسى ما, ما هم تنار الله وهذا حرام عليك يا ذو بالله فقلت اللهم احرم من لا يؤمن برؤياك في الاخره احرمه من رؤيتك قال حسنت بارك لطيفك هذا ما اقنا اريد صح ولا لا اذا ما قلنا ما ما كان نعم لكن في ظني انه في قراره نفسه لو قلنا امانه اسال الله ان يحرم ان يحرمك من رؤيتي يوم قيامه سيقع رجله وسينقبض قلبه وان كان هو بلسانه لا يصدق فسوف يرى ان هذا دعاء عظيم لاني انا ادعوه وانا مؤمن بان الله تعالى يراه حقا وانني اذا قلت اللهم من انكر وعذابه في الاخره فاحرمه منها انه دعاء من قلب فسوف يتاثر بلا شك حتى وان صمم عنادا وقال هذا حق والله تعالى لا يرى في الاخره وانت تعاود بما, بما بما يوافق الواقع فانه لا لا اظن ان قلبه يؤمن بهذا ابدا لا اظن ذلك لكن على كل حال نحن الحمد لله نؤمن بان الله يرى في الاخر متى في عرصات القيامه وفي دخول الجنه بعد دخول الجنه في عرصات القيامه اختبارا امتحانا وفي دخول وبعد دخول الجنه اكراما وامتنانا طيب ان هو نؤمن ان الرؤيا حق على حقيقتها بالعين وبالقلب العين كما قال افصح الخلق وانصف الخلق كما نرى ارقامه قالت البت والتشبيه هنا لتحقيق الرؤيا هلل لتمثيل الراي المرء بالمرء طيب نؤمن ايضا بان هذا ال... هذه العقيده مبنية على اساسين عظيمين عظيمين هما بل على ثلاثه هما الكتاب والسنه واجماع السلف ادله ثلاثه اصول الكتاب والسنه واجماع السلف ما من سلف احد قال ان الله لا يغفر ابدا طيب ونؤمن بأن الكفار محجوبون عن الله بقول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لم يحجوبون لا يرون الله لا في الآخرة لا في عرصة القيامة ولا طبعا بعد وضع الجنة ليسوا من أهل الجنة من الذي يراه في عرصة القيامة يراه المؤمنون والمنافقون فقط والحكمة من ذلك أي من تمكين المنافقين من رؤيته اظهار اظهار الحسره على هؤلاء المنافقين حسره عظيمه يؤمرون يامرون بالسجود فلا استطيعون ويسجد المؤمنون فتبقى رؤيه الله لهم هؤلاء يضرب بينهم بسور له باب تعطوه فيه الرحمه وظاهرهم لتبله من قبله عدل فيزدادون ايش حسره لان رؤيه الانسان ما يحب ثم حرمانهم منه أشد من عدم رؤيتي بالكلية ليس كذلك طيب هذا ما يتعلق برؤية الله عز وجل والظهر إن الدرس انتهى نعم أي ندينا بسيطة طيب نسأل لهم خمس دقائق لازم نعمل تقادم كيف نرد قبل الفقر لازم يقولون الأعماء يحتاج للعين حتى يرى إذا يثبت من الله عينا يعني أننا نقول الله يحتاج للعين حتى يرى <تصفيق> طيب ويحتاج إلى, إلى... إلى سمع حتى يسمع سبحان الله كل هذه القاتل شبهات عقلية في زعمهم ونحن نرى أنها وهمية ما ما الذي يقتضيه العقل في امر غيبي لا لا ت... لا تعلمه انت وشفت العقل ان تصدق بما جاء عن الصادق ولا لا تصدق هاجد تصدق طيب هذا هو العقل العاقل يقتضي انه اذا جاءك خبر عن صادق في امر لا يمكنك افتراكه ان ان تصدق وتسلم ما تقول لا والله هذا ما صح العين ده فوق درس صار نقص ما ما فوق دلت. الحمد لله ثابته نعم الله يكون رؤيه بعد دخول الجنه متكرره عن مره ايش رؤيه الله عز وجل بعد دخول الجنه متكرره عنه ما ادري والله ما ادري قد يكون انه هو ورد انها يوم المزيد ان هي يوم الجمعه وان ان ان يضع زوج الذكر لاهل الجنه النذور يوم الجمعة يعني ما يقابل المجمع لكن ما اتى نعم ولهذا تابع البرش حسين رحمه الله تعالى بالعقيد الوسطيه قال كم يوم بعد دخول الجنه كما يشاء الله نعم لما ياخذ الله نصنا نعم يحكمنا ان العباره برد من بعض الملائكه لا نرى دنا وقت عليه هل ينظرون اليه الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه ويقول عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا يوم القيامه تشق السماء بالغمام الابيض النيئ وتنزل الملائكه ثم ياتي الجبار عز وجل في ظلال من الغمام وهذه اقصد ان هن لا يروننا نعم انا عندي مشكله بعنوان اريد ان اسلم على يوم الاثنين في ايام دور نعم انا كنت بايه من عندها وش لا لا لا هذه من الله مهم مهم من ييمن هل ثوبت الاستفهام بما التقريع التقريع <تصفيق> يعني قد ثوب للكفار ما كانت نعم انا <تصفيق> وش على رايات العصافيه اينه ني حديث ابي سعيد الطويل المشهور الذي قال فيه يكشف الله عن ساقب فيسجد له كل من يسجد له في الدنيا راجعه في مسكته النصائح ها نعم احنا نقول يا اخواني العقيده ما له وقت بالضبط شيخ طب وينك الوقت نعم تقول فلا طور تقييد لوصفه اللي دروس اللي مثلا يعني اخذ منها شغله اذا اخذنا مثلا من هذا درس ربع ساعه نعطي ربع ساعه من اللي بعده هذا الظهر يصيح اللي بعده نسكتوا قال طيب وانا والله نعم بعضهم يكون في مدينه النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون ان من كانوا الكفار انا فيتي نبي صلى الله عليه يعني لو لم جراه لم يمكننا عليه اي اي انكروا انكروا عليه انكروا على بغيه النبي صلى الله عليه ده الحديث هل سيبني السدي لمدار ده انكروا عليه ان المعراج يعني نعم المعراج ايوه المعراج لا ما انكروا اي راى ورا ما قالوا هذا محمد يحدثنا عن بيت المقدس ويزيد على ذلك مصاعد السماء ويرجع ليله هذا أكبر ذي على أنه كاذب يقول هكذا ثم طلبوا من الرسول قالوا كذب إن كنت صادقا صف لنا بيت المقدس إن كنت صادقا صف بيت المقدس فعراه النورة إياه بين يديه كأنه بين جدرائه وقام يصفوا لهم تماما نعم ولكن الله لم ينطقهم أن يقولوا صف لنا مثلا السماء أو ما أشبه ذلك لان هذا لا لا لا يمكن يعارض فيه عرفت لكن يقال في التاريخ انهم لما سمعوا الرسول يتحدث بهذا الشيء ذهبوا يركضون الى ابي بكر لانهم يعلمون ان اخص الناس به ابو بكر قالوا شوف صاحب حدثنا انه راح ذهب الى القدس وراى وصلى فيه وعشى شوف هالك. يريدون ان يقول ابو ابو بكر نعم لا, لا ما يحصل ماشي فقال ان كان قاله فقد صدق شي بعد التثبت يحتملهم كاذبون علق الامر تحفظ نفسه فقال ان كان صادقا فقصر ان كان قال ذلك فقد صدق فمن ذلك اليوم سمي الصديق رضي الله عنه ما انتهي دعوه ندرك لو ركعة، من عبدك ركعة إنه الصلاة فقلتها الصلاة ندرك لو جلد يسيم الثلاث آخر واحد هل هنا مركيس على من أنكر رؤيا؟ بقياساً، ما ذو على من أنكر عذاب القبر؟ نقول اللهم كم أنكر عذاب القبر فأذبه منه؟ لا، من أنكر عذاب قبر نقول اللهم من أنكره فأأذبه به عذاب القبر لا ينكر الإنسان، ما أقول هو بنفسه جسراته، ما يقول؟ اعوذ بالله من ولا ما يؤمن بهذا الحديث لا يؤمن بالحديث صلى على سيدنا سلسالات واستذرك عشان كل يقول اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر في صلاته ن هذه هي جاي امنيه ن انه لا تقضي خسره ولا لوث لكمال حياته وطيوره في الناس ونؤمن بأنه لا يظلم أحداً لكمال عقبه وبأنه ليس بغاثل عن أعمال عباده لكمال رقابته وإنحاذته ونؤمن بأنه لا يمفزه شيء في السماوات ولا في الأرض لكمال علمه وقدرته إنما أنظره إذا أراد شيئاً أن يكون لا وسوء يكون فيه. وبأنه لا يلحقه تعب ولا إعياء لكمال قوته لقد خرق السنوات والارض ماضينا في سته ايال ونسانا ذوق عين التعب ولا اعياق ونؤمن بسبوق كل باء ثلاثه يكنا نحن راحين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بعد ان تكلمنا على شيء من الصفات واخرها ايش رؤيه الله عز وجل اي رؤيه المؤمن رب ذكرنا الصفات التي يسميها بعضهم السلبيه وبعضهم الصفات المنفيه وهذا احسن هذا تعبير احسن في يقال صفات لابوتيه ومنفيه اي ثالثه ومنفيه الصفات المنفيه لا بد ان نعرف ما ضابطها ما ضابطها نقصد ضابط الصفات المنفيه ان الله انه ينتفي عن الله كل صفة عيب هذه واحد ثانيا كل صفة نقص في كماله ثالثا كل ما لا يناسبه فان ما في عن الله اول الصفات العيب لا تذكر لله اطلاقا مثل العماء هذا ما ينفع عنده حتى لو لم يرث في الشرق أن الله تعالى ليس في عور يقول أنه لا يمكن أن يكون أعمى لأن العمى نقص ولهذا عابى إبراهيم على أبي حين أقل له يا بثل ما تعبد ما لا يسمع ولا يسمع ثانيا كل نقص في صفة كماله يعني كما صفاته الكاملة ما يمكن لا يمكن أن يعتديها نقص بصره لا يمكن يطلب سمعه لا يمكن يطلب قوته لا يمكن قوته لا يمكن طب ادكه والفاضل هذا اللي قبله ان ان الاول ننفي عنه صفه العيب مطلق والثاني ننفي عنه عيب صفه الكمال عيب صفه الكمال وهو نقص واضح الثالث مماثه المخلوقين مماثه المخلوقين ايضا واضحه ومفيه يجب نفيه حتى وان كانت كمالا في مخلوق فاننا ننفيها عن الاله زوجا عن المماثله اعني المماثله فصار الذي معك عنده ضابط لي اخر لا ستهبت انت المقصود اهم من ان بالله عز وجل ينبغي ان نكون حاضر العلم حاضرا بقلبه وبدنه ان كنت تريدنا يمكنك تقول لي مجرد الاجر فالله يحييك لك الاجر وان كان قلبك مو حاضر متى ما انت تصلي وقلبك مو حاضر تجيء تجيء تجيء لك تجي تجي الصلاه نعم هنا ايش حطني اياها مرتبه اولا العيب كل صفه عيب فهم من فيها النجاه ثانيا النقص في ايش في الكمال كان كان ان مات المخالفين طارق رشيد هذا هو خاطئ في موعن الله اذا اصبغنا في كلها تدور على ايش على هذه الثلاثه ونقرأ الايه ونؤمن بان الله تعالى لا مثل له لكمال صفاته لا لعدم صفاته شوف الان فرق نؤمن بان هو مثل له لكمال صفاته ليس لعدم صفاته ليس له مثيل لأنه ما من الموجود إلا وله صفة لا لا لا ليس للمراد المراد لكمال صفاته نعم أهل التعطيل قالوا لا مثل له فأنكروا صفاته فعلى زعمهم يكون لا مثل له في إيش في عدم صفاته في عدم صفاته يعني لا مثل له يعني لا يوصف بأي صفاته للمخلوق ونحن نقول لا مثل له لا مثل له كمال لكمال صفاته لا احد يدرك صفاته فانتبهوا للفرق برفق لطيف كل اهل التعطيل لو سالتهم لماذا قالوا لانك لو اثبتت كذا لكان مشابها او مثل المخلوق فصرا عندهم لا مثل له لعادي الصفات لان ما وصف وهذا اشقى القول منك فان نقول لا مثله لكمال صفاته طيب الدليل قول وتعالى ليس مثله شيء وهو السميع البصير شيء نكره في السياق النفي فتكون عام لا مثيل له شيء من مخلوقاتي ابدا لكمال صفاتي نعم وهو السميع البصير اي ذو السمع الكامل والبصر الكامل وقد سبق الكلام على هذه الايه بنفسها فلا حاجه لاعادتها لعدم لإعادت كلامي عليه ونؤمن بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم السنة النعاص وهو مقدمة النوم والنوم معروف ما هو النوم؟ النوم هو النوم أما بعضهم بعض النوم غشية ثقيلة تتبس بالدمار فيبطل إنسان وعيه أنا عندي لو أتصور إن هذا هو النوم ما نمت نعم غشية ثقيلة تأذى للدمار يفقد الإحساس الله سبحانه الله ما يمكن يجينا النوم وأنا أشعر بأن هذا هو النوم النوم هو النوم طيب طيب يقول لا تأخذه السنة هو لا نوم وانظر للتعبير لا تأخذه أي لا تغلبه بينما البشر الأصحة إيش يغلبهم النوم والنعاس غصب عليهم العوام يقولون النوم سلطانٌ جائت ما يعرف ولا يخطى متى جاء الانسان لا بد لنا فهو عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم طيب, طيب وهل لنا من اختيار لا هي قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الله لا ينام ولا ينبغي له اي نعاس يعني لا يليق به اي نعاس عز وجل لان النوم نقص النوم نقص يستراح من بنقط تعب سابق وتجديد قوه لاحقه ولهذا اذا نام الانسان بعد التعب يستريح ثم يقوم نشيط فلا ينقل ان يكون محتاجا أحد ان نكون احد محتاج اليه الا وهو ناقص اما رب عز وجل فهو كامل الحياه لا يحتاج الىنا وكان القيوميه ولهذا قال لكمال حياته وقيوميته سم لكمال حياته وكمال قيوميته لان الحياه الناقصه بتحتاج الى نور والقيام الناقص ينام فيه القائم على الشيء والله تعالى قائم على كل شيء قال الله تعالى اف من هو قائم على كل نفس بما كسبت كمن لا يملك شيئا يعني المعابل محذوه التقليل كمن لا يملك شيئا ولهذا قال بعدها وجعل الله شركا طيب الله عز وجل قائم على كل شيء لا يمكن يوجد شيء في الأرض وراء السماء إلا بأمره جل وعلا وإذا كان كذلك هل يليق أن ينام أجيب لا إذا نام لفاتت القيومية فلكمال حياته وكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم طيب هنا يا أخوانا بعد أن نمشي قال ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله نؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله والظلم هو النقص والعدوان دون يدور عليها هين امرئ اما نقص واجب واما عدوان يعني اما ان توفي من يضربك 100